تصرياً على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهذه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أنت مسلم والفضل أولاً وأخيراً لله عز وجل وحده الفضل لله الذي اختارنا بين الأمم فجعلك من سدس الأرض من سدس أهل الإسلام واحمد الله جل وعلا الذي اختارك من بين المسلمين فجعلك من الموحدين المتبعين لمحمد عليه الصلاة والسلام وكم من الناس من هو في ضلال وكم من الناس من يسعى ويحسب أنه يحسن صنعا لكنه على ضلال لكنه في غوائح فاحمد الرب عز وجل الهداية نعمة لا يعلم بها إلا من فقدها لا يعلم بها إلا من ربما فقدها زمنا ثم وجدها وفي ليلة من الليالي ربما ذكرت القصة ولكن أعيدها كمقدمة وفي ليلة من الليالي كنت في لجنة التعريف بالإسلام وقد انتهى العمل أردنا الخروج للبيت ونحن خارجون دخل علي رجل أمريكي عندنا قبل رمضان الماضي فقلت له ماذا تريد؟ قال أريد أن أسأل عن الإسلام قلت تفضل فتحنا المكتب مرة أخرى وجلس وجلس بعض الأخوة ينتظنونهم فإذا به أسأله لماذا تريد السؤال عن الإسلام؟ اشتبه في الإسلام والرجل أمريكي شكلاً وقلباً مظهرا وجوهرا فقلت له لماذا تريد السؤال عن الإسلام؟ يتكلم بالإنجليزية فقال لي أنا للتوي جئت إلى الكويت قبل أيام قليلة ما قصتك؟ قال وأنا كنت صغير أعيش في أمريكا كان يأتيني في المنام تأتيني في المنام رؤيا أشوف شيء في المنام وأنا صغير قلت له ماذا ترى؟ قال كنت أرى في المنام شيئا اسمه مكة يقول لم أسمع بها في حياتي ولا أعلم أن مكة شيء لكن تأتيني في المنام لابد أن تزور مكة يقول فإذا استيقظت سألت جدي وجدتي نصارى كلهم سألتها ما قصة مكة شنو مكة هذه؟ فكانت جدتي تقول لي إنها منطقة للمسلمين مقدسة كان هناك نبي اسمه إبراهيم جاءه ولد اسمه إسماعيل ومكث هناك وصارت منطقتهم المقدسة هذه الجدة منصفة وإلا بعضهم ما يعترف حتى بهذا لكن أنظر إلى أسباب الهداية الحين يقول و... وأنا صغير أحببت الدين فكنت أذهب للكنيسة كل أسبوع وألتزم بها ويحب الاستقامة وهو نصراني يقول فلما كبرت جاءتني أسئلة في قلبي كثيرة عن حياتي عن مصيري عن الإله عن الرب عن الدين عن الأنبياء قلت له ما كنت أسأل القسيس في الكنيسة قال نعم كنت أسأل لكن لا يزيدني إلا حيرة ولا أزداد إلا هم وغم الإجابة ما في إجابة صحيحة ما في إجابة مقنعة ما في إجابة تلامس القلب يقول في يوم من الأيام ازدادت حيرتي وهمي وغمي فرفعت يدي إلى السماء شوف النصراني إذا طلب ربح أحيانا المشرك أحيانا المشرك يخلص أحيانا يصير وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين معنوا مشركين فإذا به يقول دعوت ربي مخلصا قلت اللهم اللهم دلني على طريق يقربني إليك بالانجليزية يكلمني الحين قلت دعوت ربي بهذا الدعاء يا رب أبي طريق يقربني لك يقول ما إن أنزلت يدي بعدها بلحظات إلا وجاءني اتصال بالهاتف نعم أنت فلان نعم أنا فلان قال لي أنت مطلوب للخدمة العسكرية قلت أين قالوا جهز نفسك سوف تذهب إلى الكويت فقلت في نفسي هذه استجابة دعائي الله يبقربني إليه لأنني أعرف أن الخليج العربي فيه مكة يقول وفعلا جهزت نفسي وبعد فترة من الزمن جئت إلى المعسكر عندنا في الكويت في الجنوب يقول وهناك بدأت أسأل عن المكان الذي أسأل فيه عن الإسلام يقول فدلوني عليكم وه أنا الآن جئت إليكم فشرح الإسلام شوف الحلم من صغرة لما صار عمره خمسة وثلاثين سنة جاء إلينا بعد ثلاثين سنة من الحلم اللي شافه فجلست معه وعرفه الإسلام وكيف نؤمن نحن بعيسى بن مريم وكيف إذا دخلت في الإسلام سوف تكون علاقتك بعيسى وبمحمد وبغيرهم من الأنبياء وما معنى التوحيد وإذا أسلمت يقتضي منك من الإسلام ككذا وكذا علمته الإسلام باختصار مبادئ الإسلام قلت له الآن ما رأيك قال أنا مقتنع قلت بما؟ قال بالإسلام قلت يعني ستنطق الشهادتين؟ قال نعم قلت متى؟ قال الآن قلت له متأكد؟ قال متأكد ما في تردد؟ قال أبدا فعرف فعرفته معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأما محمد رسول الله ترجمتها له بالإنجليزية حتى يفهم قلت له فهمت؟ قال نعم قلت مستعد؟ قال نعم وما هي لحظات بالأمريكي يقول خلفي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم جلس بعدها ساعتين يقص علينا القصص وعيناه تدمعان إذا جاء نصر الله هذا نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا من كان منكم قد زار مثل هذه اللجان أو أماكن الدعوة إلى الله عموما ورأى إنسان يدخل في الإسلام يحس بعظمة هذا الدين إيه والله يحس بقيمة هذه الهداية لما يشوف وحدة تسلم بعدين تنفجر بالبكاء لما تبكين؟ ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ تقول من شدة السعادة سعادة تغمر قلبي لا أستطيع أن أصف لكم هذه السعادة مثل الإنسان العايش في ظلام فجأة ينتشر النور فجأة يفتح يفتح النور عليه عليه يحس بقيمة هذا النور إيه والله أفهم شرح الله أفهم شرح الله صدره للإسلام شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فَوَيِّمٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ بِكْرِ اللَّهِ في كل يوم لنا قصة في كل يوم لنا عبر وحكايات من مر على مثل هذه المراكز الإسلامية عرف أنها الدعوة الحقيقية إلى الله إن من الدعوة أن تعلم إنسان أين يضع يده في الصلاة إن من الدعوة إلى الله أن تعلم المسلم سنة السواك هذا كل من الدعوة إلى الله إن من الدعوة إلى الله أن تعلم الإنسان خطورة الكذب لكن أعظم الدعوة إلى الله أن تدخل إنسان من الكفر إلى الإيمان أعظم الدعوة إلى الله ولهذا لما جاء الصحابي وسأله المجوسي قال له ما الذي جاء بكم يا حفاة القدم يا رعاة الغنم إيش جايبني في, في المملكة الفارسية العظيمة التي ترعب الأرض كلها إيش جايبكم أنتم غنم فقال له بكل عزة وفخر قال له جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد حنا جاينا نطلع الناس من الكفر إلى الإيمان حنا الناس تنشغل بالفلوس والعمارات والعقارات حنا مشغولين في شيء أعظم جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن بيض الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأديان الى عدل الاسلام ومن احسن قولا ممن دعا ما في, في الارض احسن منه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله ممن دعا الى الله وعمل صالحا كنز من كنوز المسلمين خيبر خيبر تعرف إيش فيها عاش المسلمون عليها وأحفادهم على خيرات خيبر خيبر فيها كنوز وراح يفتح من علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقط يفتح خيبر ويتملكون هذه الملايين من الخيرات فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام يا علي يكون أول ما تدعوهم إليه أهم من الفلوس أهم من الذهب أهم من المزارع أهم من الخيرات أهم من هذا كله شنو؟ قال يكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فوالله فوالله لن يحدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمول النعم اشتري في الدنيا تقول يا شيخ الناس مشغولة الحين بالأسهم الناس بالبورصة الناس تبيع وتشتري الناس الصفق في الأسواق يا شيخ اللي مثلي صاروا تجار وصار عندهم ملايين وأنا قاعد في البيت أقول له ما عليك؟ ما عليك هذا الذي يهتدي على يديك بإذن الله؟ خير لك من الدنيا وما فيها هذه التي تقول أشهد أن لا إله إلا الله بسببك خير لك مما طلعت عليه الشمس النبي عليه الصلاة والسلام يرجع من الطائف إلى مكة تعرفون شو في الطائف؟ راح على قدميه الشريفتين إلى الطائف يدعو إلى الله جل وعلا فرموه بالحجارة فخرج مهموم متضايق عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى قرن الثعالب منطقة من المناطق يقول فاستفقت وأنا بقرن المنازل حتى جاءه جبريل وملكوا الجبال تعرفون القصة فجلس عند مزرعة مزرعة من المزارع يملكها من؟ رأس الكفر عتبة وشيبة أبناء ربيعه معروفين من صناديد كفار قريش وكان يعادون محمد عليه الصلاة والسلام أشد العداء لكن لما رأوه على هذا المنظر رأفوا لحانهم منظر يحزن الواحد الدم شق الدم ينزف من رجليه والنوضع أشعث أخبر عليه الصلاة والسلام خرج طريدا من الطائف إلى مكة فأرسل إليه من غلاما لهما اسمه عداس نصراني قال له يا عداس خذ العنب أخذ العنب وذهب بهذا العنب إلى محمد عليه الصلاة والسلام عداس ما يعرفه فلما جلس فقال له خذ كل فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام العنب وقال بسم الله وأكل كلمة أول مرة يسمعها عداس بسم الله كلمة عظيمة كلمة كبيرة شوف حين نقوله من أشعر بها أصلا بسم الله هذه حرقة شياطين بسم الله باركت في أشياء. بسم الله جعلت النجس طاهر وحلال. بسم الله كلمة مفتاح كل خير كلمة باسم الله فأكل النبي فتأثر الآن عداس فقال له ما اسمك قال اسمي عداس حين رسولين والدعوين لكن لأن الدعوة تجري في في قلب النبي عصاصي في جسمه حياته كلها دعوة منذ بداية يا أيها المدثر أم فأنذر إلى أن توفاه الله وهو يدعو إلى الله جل وعلا فإذا به يكون له ما اسمك ما اسمك قال عدس. قال من أين أنت؟ قال من نينوى. نينوى وين صيرة؟ الحين درينا في العراق. لكن قبل الحرب الناس ما كانت تعرف أنها في العراق. لما دمرت عرفناها. نسأل الله العافية. قال من نينوى؟ فقال النبي يتذكر. قال له من نينوى؟ من بلد الرجل الصالح يونس ابن متى بلد الأنبياء. قال من بلد النبي يونس فقال له عداس وما أدرك عن يونس اشترك عداس يعرفه لكن الناس ما تعرفه في ذلك اليوم قال ما أدرك بيونس قال يونس بن متى نبي وأنا نبي مثله ونحن إخوة فانكب عداس على بطن النبي يقبله ويبكي عداس فنظر عتب وشيبا إلى عداس فقال أحدهما للآخر انظر إلى صاحبك قد فسد اخترب يا عداس تعال تعال رجع عداس قال ما شأنك قال لا شيء قال لم تقبل هذا الرجل قال هذا خير رجل على وجه الأرض اليوم قال لماذا قال إنه نبي عرف يونس بن متان فقال له لا عليك منه يا عداس ما عليك منه إنه كذاب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 كنت من المتقين يقول أحد الناس يقص, يقص قصته وهو يدعو إلى الهداية يقول كنا في إحدى البلاد الأوروبية هداية نعمة ترى الناس ينتظرونك في الكويت عندنا تقريبا أكثر من أربعمائة ألف غير مسلم في الكويت مسؤولية من لا تقولي لجة التعريف لجة التعريف تؤدي ما عليها لكن مسؤوليتي أنا وأنت وكل من في المسجد مسؤول كلنا مسؤول لا تقول أنا ما عندي علم من العلم بلغ عني ولو آية آية بس تعرفها بلغ تعرف الشهادتين بلغها أنت مسؤول عن هذا بالكلمة الطيبة بالحكمة بالأخلاق ادعوا إلى الله يقول عن نفسي كنت في دولة أوروبية مع مجموعة من الدعاة إلى الله جل وعلا والدعاة خير الناس على وجه الأرض يقول فزرنا مسجداً فيه إمام رجل خير يقول وبعد أن جلسنا في المسجد قلنا للإمام شيخ هل تعرف حول المسجد عرباً لا يصلون معك في المسجد لأن مصيبة إذا كان أصله مسلم وضل هذه المصيبة ليست المصيبة أن يبقى الهندوس على هندوسيته أو السيخ على سيخيته أو على نصرانيته هذه المصيبة لكن المصيبة الأعظم أن يرجع المسلم عن دينه أن ينتكس أن يصلي ثم ينقطع أن يعرف الهداية ثم ينتكس هذه المصيبة يقول فقال الإمام نعم هناك عربي لا يصلي وصاحب خير عند ملايين وكلما نصحناه طردنا فقلنا له أين بيته فأشار إلى البيت دلانا على البيت يقول فذهبنا إلى البيت وطرقنا الباب يقول بعد زمن مارد علينا بسرعة فتح الباب طبعا في اللغة الإنجليزية يظنهم أجانب فلما خاطبناه باللغة العربية تكلم بالعربية خير اشتبوا هذا خليجي ومليونير اشتبوا جانا زورك زوروني شو عندكم؟ فقط من الله نزورك قال أنا مشغول طيب لا بس تعال معنا الآن صل المغرب ثم أرجع لشغلك يقول هذا الداعية يقول ما بقي على المغرب إلا دقائق فقلنا له تعال إلى صلاة المغرب صل معنا ثم أرجع لشغلك قال طيب طيب أنتم مذهبوا وأنا راح ألحكهم عادة المتهربين روحوا على جيك طيب إن شاء الله أنا أبي أتصل عليك عادة ما نريد أن أتهرب فقلنا له لا نحن لم نبرح مكاننا ما رح نغادر حتى تخرج معنا قال سآتي قالوا طيب لكن منتظرينك يقول فلما رأى إصرارنا نزعج قالوا لن نغادر تروح تروح معنا فقال طيب طيب فلما أصررنا يقول غير ملابسه ثم خرج معنا على مضر مكره أخاك لبطل يقول فخرج من بيته وهو يتأثف الشيبون هذين أصبر أيها الداعي ليس كل الناس يفرش لك الأرض ورودا ليس كل الناس يفتح لك بابه ليس كل الناس يصفق لك ربما تجد من يبصق عليك ومن يصفع الباب في وجهك بل ربما من يتهمك لكن أصبر فهذا طريق الأنبياء يقول فخرجنا معه إلى المسجد وكان كالعادة بعد صلاة المغرب محاضرة وعضية رجلا يذكر الناس يقول وإذا بي أنظر إليه في المحاضرة تدمع عيناه بداية الهداية بدأ النور يشرق بدأ الفجر ينفجر يقول فإذا بي تدمع عيناه يقول بعد المحاضرة أسرعت إليه وجلست معه قلت له إن شاء الله الكلام طيب الذي سمعته قال لي لم أسمع مثل هذا الكلام منذ سنوات طويلة ثم قال لي أريد أن أجلس معكم كيف؟ قلنا له أجلس قال له أريد أن أبيت معكم كيف؟ قلنا له أجلس وبيت عندنا كل شيء موجود قال ما المطلوب من الأموال هو مليونير؟ قال كم تريدون؟ قلنا له لا نريد شيئا اجلس بنيتك احتسب الأجر عند الله يقول فجلس معنا ومرت الأسابيع والشهور لا يغادرنا من مسجد إلى آخر حجر بيته وتجارته يقول وأعطانا من ماله ما نفع الله به الدعوة إلى الله تبرع بالأموال الهائلة كلها في سبيل الدعوة إلى الله يقول حتى صار هذا الرجل الذي لا يريد الذهاب إلى المسجد صار من أنشط الدعاة إلى الله جل وعلا يقول في يوم من الأيام جاءني ليعترف قال لي شيخ قلت له نعم قال هل تذكر أول يوم طرقت فيه الباب علي قلت نعم قال أتعلم ماذا كنت أصنع في البيت قلت له لا اشتراني قال منلت هذه الحياة الدنيا عندي ملايين وقصور لكن كرهت الحياة منلت سئمت تعرفش سويت قلت له اشتراني قال جئت إلى غرفة من الغرف فربطت حبلا في السقف يقسم يقول ربطت الحبلة في السقف ثم وضعت كرسيا وصعدت على الكرسي ووضعت الحبلة حول رقبتي يقول فدفعت الكرسي برجلي يقول فلما دفعت الكرسي لم يسقط يقول دفعت لكن ما سقط الكرسي فسمعت جرس الباب يقول ضربت لكن ما سقط لازلت واقف يقول وسمعت جرس الباب فجاءني الشيطان قال لي ما عليك من الجرس تخلص من هذه الدنيا فقلت في نفسي أفتح الباب أم أنتحر أفتح الباب أم أنتحر أفتح الباب أم أنتحر يقول فقررت في النهاية أن أفتح الباب ثم أنتحر يقول لولا أن الله أرسلكم إلي لانتحرت على تلك الحال أقول لك أين الدعاة إلى الله أين الذين ينقذون البشر أين الذين تكاسلوا عن إبلاغ هذا الدين أين الذين باتوا وما يدرون عن جيرانهم بعضهم حتى الصلاة لا يصلي أين الذين يبيتون وفي بيوتهم مناس ليسوا على دين الله ربما نصارى أو بذيين أو هندس أين هم كيف يقر لك قرار كيف يهنؤ لك بال كيف تنام قرير العين يا عبد الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر إن هذا الدين سوف يظهره الله على كل البشرية بعز عزيز أو بذل ذليل فكن إن شئت أحد الدعاة أو لا تكن فإن الدين منتشر منتشر وإن الله معز دينه ومعز دينه أحياناً نحن نتكاسل لكن الله ينصر دينه يوم من الأيام في رمضان الماضي في جاءنا رجل فيلبيني ومعه 12 واحد من ربعه مجموعة 12 واحد في اللجنة الرئيسية في مسجد المولى صالح فقلت له قلنا له الذي استقبله قال له ايش إيش القصة ظنناهم جايين يسألون على الإسلام قال جميعا كلنا جميعا نريد أن نشر إسلامنا كلنا قال كلنا مجموعة كاملة نحن أصحاب وقررنا أن نسلم وفعلا جزاناهم نصفين نصف أشهر إسلامهم في اللجنة وسبعة أخذناهم إلى الإذاعة كان عندنا برنامج واحد المستمعين على الهواء مباشرة فأرسلنا سبعة مباشرة إلى الإذاعة وأشهروا إسلامهم على الهواء مباشرة وكل أهل الكويت المستمعين شهدوا إسلامهم وبعدها كبروا وبكوا بكوا عندنا في الإذاعة والمذيعين والمخرجين بكوا معنا مشهد لا أنسح سألت هذا الداعية رئيسهم اللي كان نصراني معاهم وأسلم قلت له أي داعية جاءكم من الذي دعاكم إلى الإسلام قال ما في أحد جانة قلت له كيف كيف أسلمتم إذن قال نحن كل يوم نجتمع في الاستراحة نتكلم عن ديننا النصرانية يقول وكل يوم نتكلم عن ثغرات في ديننا لا يستطيع ديننا الإجابة عليها يقول فعلمنا بأنفسنا أن ديننا ليس بحق يقول وبحثنا في الأديان لوحدنا لم يأتنا لا داعي ولا رجل يقول وبحثنا في الأديان لوحدنا فعلمنا أن أفضل دين يجيب على أسئلتنا هو دين الإسلام يقول وقررنا لوحدنا أن ندخل في دين الله عز وجل من الذي هداهم؟ الله من الذي شرح صدورهم؟ الله الله جل جلاله يهدي الناس إلى دينه ماذا صنعت أنت؟ فعلت. كم شريط وزعت كم كتيب طبعت أنا أعلم ومتأكد أن بعض الناس يقول شيخ آلته الناس، ما أفهم شيء في الدين شيخ أنا ما عندي علم كثير شيخ أنا ما أعرف أحاور يوم من الأيام في إحدى البيوت التي تتعاون معنا في لجنة تعريف الإسلام أسلمت خادمة في هذا البيت بيت متعاون معنا وعندنا أناس متعاونين نسميهم يعني ما هم منتظمين مئة بالمئة معنا لكن يشاركوننا بالأنشطة ويوزعون الحقائب ويجتهدون في الدعوة معنا ويجمعون أحيانا بعض الناس الذين يتبرع لنا هذا متعاون في سبيل الله عز وجل وقته الفارغ لله اتصلنا على الخادمة أشهرت إسلامها وحسن إسلامهم وصارت هذه الخادمة داعية تدعو الجيران سألناها من الذي دعاك قالت دعاني احد افراد المنزل قلنا لها من قالت الابن ابن معزب ولد المعزب عندنا البيت في قرطبة الولد دعاني قلنا لها كم عمره قالت عمر هذا الداعية اربع سنوات عمره كم اربع سنوات انا ظلمتها مزحة لكنها حق أمره أربع سنوات وهو يدعو إلى الله قلت لها كيف تقول هذا الصبي كلما رآني في المنزل سألني سؤالا يا فلانا قل له نعم طفل صغير اشتبي طبعا يقول لها مباشرة صليتي تقول له إيه صليت يقولها لا صلي مثل ماما تقولها زين زين أصلي مثل ماما ما بس عشان تسكته. تقول وكلما رأني سألني نفس السؤال صليتي تقول له إيه صلّيت طبعاً هي نصرانية تصلي صلاتهم إنصروا فهي عبادتهم أقول له إيه صليت؟ يقول لي لا أنا ما شفتك قومي صلي مثل ماما ما تقولها زين زين مثل ما تقول بس عشان أمشي وتقول كلما رأني آكل طعاما يسألني الطفل سؤالا يا فلانة سمتي واللي خوفت من الصلاة جت التسمية تقول فاسأله شو يعني فيقول لها قولي قبل ما تاكلين بسم الله شو التربية الصالحة شلون اثرت قولي بسم الله تقول فاضطر أقول أمامه بسم الله ما هدني لين أقول بسم الله فأقول بسم الله وأأكل تقول ومع الأيام قلت في نفسي دين يجعل طفلاً عمره أربع سنوات يجبرني على أن أصلي وأسمي وأذكر ربه هذا ليس بدين عادي سوف أتعلم هذا الدين فجاءت إلى اللجنة وسألت عن الحقيبة فأخذت الحقيبة وأخذت تقرأ وتقرأ وتقرأ حتى قررت هذه المرأة أن تدخل في دين الله عز وجل في ميزان من؟ في صحيفة من؟ أين أنت؟ وماذا صنعت؟ وماذا فعلته يا عبد الله؟ الطفل أردنا نعمل معهم مقابلة في الإذاعة، فكلمتهم قلت له حبيبي يعني شلون أنت دعيت الخدام للإسلام؟ اللي أنا تخاف إذاعة وأربع سنوات، شعرت يقول أصلاً ما عرف يتكلم، قلت له بابا شلون أنت تعلمت على الإسلام؟ لي ها، ما أعرف السؤال، فقال لي في النهاية قلت له حبيبي إشلون بدأت تتعلم الإسلام وليش وكيف؟ فقال لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أخذي سمع الفاتحة ما يعرف الإسلام إلا بعض الأمور صور يحفظها وأذكار وأن في صلاة في دين هذا العلم جعله يدعو إلى الله جل وعلا وأسلمت امرأة تقول هذه الخادمة أن هناك من أسلم على يديها وشوف الأجر يصب في ميزان من بعض الناس يظن إذا أسلم إنسان يعني بس صلاة وعبادة في ميزانك لا تعرف هذه الأم إذا أسلمت من سيسلم معها؟ ربما الزوج يسلم في الغالب وغالباً أسرتها كلها في الهند أو في سيلان أو في بعض الدول أو في الفلبين كل الأسرة حياناً تسلم بسبب واحدة أو واحد ثم شوف عيالها شراح يصن بيهم بدل ما يكونوا نصارى شراح يصنون مسلمين وعيال عيالها مسلمين وذرية كلها مسلمة كل هذه الذرية المسلمة أعمالها الصالحة في ميزان من في ميزان أول من دعا إلى الله جل وعلا ولهذا أعظم الأمة أجرًا من محمد عليه الصلاة والسلام كل الأمة في ميزانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم حرص على المشركين ليس فقط على المؤمنين، يجلس مع عمه أبي طالب، يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، لا يجيبه. يا عم آخر لحظات حياته، من جالس عند أبو جهل وبعض المشركين، فيقول له يا عم قل لا إله إلا الله، فلا يجيبه. حتى نظر إلى أبي جهل، فقال أبو جهل أترغب عن دينك ودين آبائك يا أبا عبد الم... يا أبو عبد المطلب يا أبا طالب. فقال أبو طالب للنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا لولا أن تعيرني قريش لقلتها شفت ما من الذي منعه الفضيحة طيب أنت راح تموت الحين ما همك؟ لا قال لولا أن تعيرني قريش لقلتها ولقرت بها عينك ولكن هو على ملة عبد المطلب قال أنا على ملة عبد المطلب ثم هلك ثم مات فدمعت عينا محمد عليه الصلاة والسلام فأنزل الله عز وجل له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ربما كلمة لا تلقي لها بالا يدخل الناس في دين الله ربما دينا بعض الناس مستقطع عشر دنانير كل شهر حاطل استقطاع لهذه اللجنة ونسى نسي هذه هذه العشرة دنانير نحن ربما ننفق في اليوم أكثر من عشرة دنانير يدخل واحد الجمع يطلع بخمسين ستين دينار وما شيء هذا الرجل استقطع عشرة دنانير ونسيها ما يدري قد تكون أسلم على كل عشرة ونس ليش لا إذا أسلم في هذه اللجنة بفضل الله إلى الآن ما يقارب ثلاثين ألف واحد شفت يعني وصل الآن إلى ثلاثين ألف مش وهذا كل واحد عنده أسرة وعنده عائلة يعني اضرب الثلاثين ألف بالعشرات عدد خيالي أخي الحبيب ربما دينارك تسبب في هداية إنسان في رمضان الماضي لوحده في رمضان بس شهر واحد تقريبا ثمانمائة إنسان دخلوا في دين الله عشرات كل يوم كانوا يدخلون في دين الله لأن الشياطين مصفدة والقلوب تنشرح لهذا الدين هذه الأيام كل منكم رأى قوة الله في هذا الزلزال الذي حصل بثواني معدودة حصد 150 ألف والعداد زال ماض وملايين مشردين ومليارات الخسائر وربما تكون الكارثة على مدى سنوات تؤثر في العالم بثواني معدودة وأن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب والله جل وعلا يقول عن نفسه وما يعلم جنود ربك إلا هو أنا وأنا أشوف المنظر في بعض القنوات الغربية وضعت أكثر من العربية كيف كان الناس يضحكون في البداية لما هاج البحر شوي كان يضحكون ويلعبون حتى بعضهم دخل لما شاف الموج شوي دخل عليهم بدأ يدخلون عليه ظنه الأمر لعب وهزل وبعد قليل هذا كان يصور من أعلى طابق وبعد قليل هاج الموج, الموج وبدأ يركضون وبدأ يتعلقون بدأ الأب يجمع أولاده وبدأ طفل بعد الآخر يذهب عنه حتى لم يبقى أحد من الأحياء موج كان جميلا يجلس الناس عند شاطئه بحر هادئ جميل منظر رائع يجلس الناس على شاطئه هذا يسبح وهذا يسباد وهذا يلعب ويلهو وهذا منبسط على الشاطئ يتعرض لأشعة الشمس وهذا يتحدث وهذا يتسامر كلهم يجلسون عند الشاطئ الجميل فجأة أذن الرب عز وجل لهذا البحر أن يغضب فغضب البحر وهاج وثار فإذا به يحصد مئة وخمسين أنفاً من القتلى وربما العدد تضاعف وما يعلم جنود ربك إلا هو كم من الألوف إن كان مسلما فهو شهيد وهو على خير لكن إن لم يكن مسلما كم من الألوف من مات على غير الإسلام أليست مسؤوليتنا؟ اقرأ اقرأ عدد الأخير في مجلة البشرى سوف ترى امرأة كيف تأتي إلى آلهتها وتعطيهم الطعام صورة صورة امرأة في الهند تأتي بالطعام إلى آلهتها تطعم الآلهة تعرف الشيء بالآلهة فئران جردان هذه آلهتهم وبعضهم لازال زال إلى اليوم يعبد البقر ما نفع البقر نفسه حتى ينفعكم لكن الجهل والعمى وبعضهم يعبدوا حجراً وشجراً من لأولئك البشر؟ تعرف كم عدد سكان الأرض أكثر من ست مليارات؟ المسلمين مليار وربع وين البقية؟ أين البقية؟ من أكثر أهل الأرض عقلاً وعلماً دنيوياً ووصلوا إلى القمر واخترعوا لنا كل هذه الأجهزة تعرف ماذا يعبدون؟ يعبدون صنما. إذا تعمل من الشركة الكبرى العغمى يخترع ويكتشف بعد أن ينتهي ذب إلى معبوده الصنم فيسجد له احمد ربك على الهداية أنك تسجد لله الواحد الأحد لكن يا عبد الله من لأولئك البشر حنا نحزن على الذين ماتوا نعم والله ونرف ليحمالهم المشردين والقتلة والذين فقدوا بيوتهم نعم نحزن لهذا كله بل المؤمن في قلبه رحمة حتى على الأطفال غير المسلمين فين رحمة لكن يا أخي الحبيب أعظم من هذا أنك تراهم يموتون على غير الإسلام أين رحمتك؟ أين قلبك؟ أين شفقتك يا عبد الله؟ أخي العزيز في لجنة التعريف بالإسلام لو تصفحت بعض مقالاتهم السابقة وقصصهم ترى العجب العجاب ترى حقائق وقصص أغرب من الخيال ترى عندنا بعض الناس الذين أسلموا حديثا حندوس أو بوذ أو غيرهم أسلموا حديثا اليوم من الدعاة إلى الله ورأيت رجلا قبل فترة قصيرة فرأيت في وجه, في وجه النور والطاعة والصلاح وإنه تدمعان من الصلاة صلى معنا في اللجنة وبعد الصلاة جاءني وسلم عليه ما شاء الله عليه هذا اللي يشوفه يقول هذا طالب علم. والذي يراه يقول هذا ما شاء الله منذ ولادته مسلم فقلت فقال لي شيخ تذكرني هندي قلت لا والله ذكرني الوجه كأني أعرفه لحية ما شاء الله ونور و... قلت ما أعرفك قال تذكر قلت لا ما أذكر قال أنا الذي أسلمت في العشر الأواخر من رمضان أنت قال نعم في مسجد جابر العلي. لما جئت بي إلى الناس المصلين وأشهرت إسلامي أمام المصلين وبكى من بكى من المصلين وهو بكى قبلهم لما أشهر إسلامه قلت له سبحان الله هذا أنت قال إي نعم هذا أنا سبحان الذي يقلب القلوب سبحان الذي يغير الأحوال فمن يريد الله أن يهديه فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره يشرح صدره للإسلام. أخ الحبيب بن أعرزم الدعوة إلى الله أن تدعو غير المسلم إلى الإسلام. لأن بعض الناس ربما ربما يدخل في الدين ويبدأ في الدعوة إلى الله وينشغل في أمور فرعية ربما تضيع عليه العمر. الله تضيع عليك الوقت وتضيع عليك الأعمار. وينشغل كما قال علماء الفقه والأصول في جزئ في جزئيات عن كليات هذا الدين. أول وأكثر من شغل به النبي في مكة ما هو الدعوة للتوحيد الدعوة للإسلام حتى يدخل الناس في دين الله يأتي إلى رجل في مكة يأتي إلى رجل في مكة فيسأله عندك آلهة؟ قال نعم قال كم إله تعبد؟ كم إله عندك؟ قال أعبد سبعة آلهة شوف واحد عنده سبعة يعبدهم قال النبي عليه الصلاة والسلام وما هؤلاء السبع وين السبع فقال أعبد سبع ست منهم في الأرض وواحد منهم في السماء ست أصنام وسبع في السماء الذي خلق السماوات والأرض يؤمنون به لكن يشركون به فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شوف السؤال الجيد الذكي قال من تجعله لرغبك ورهبك وقت الشدة تلجأ لمن؟ قال وقت الرغب والرهب ألجأ للذي بالسماء فقال له إذن دع الذين في الأرض وعبد الذي في السماء فنذى الرجل وفكر فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ودخل في دين الله عز وجل ما أبسط الإسلام ما أبسط الدين ما أبسط, أبسط هذه الشريعة أحيانا نمر على غير المسلمين في دواماتنا في شركتنا في وزاراتنا في بيوتنا أحياناً في الشوارع نمر على غير المسلمين أو إذا سافرنا لدراسة أو علاج أو سياحة إلى بعض البلاد نرى غير المسلمين أخي الحبيب ترى أخلاقك تؤثر فيه كم من الناس من ربما يدخل في الإسلام لحسن الخلق أو ينفر عن الإسلام لسوء الخلق كم وكم رجل من الرجال داعية من الدعاة يقول كنت في إحدى المحاضرات يقول إذ قطع عليه المحاضرة مجموعة من الناس في أمريكا يقول دخل مجموعة من الناس وقطع علي المحاضرة يا شيخ يا شيخ نص المحاضرة قلت نعم قال عندنا طلب قال انتظروا بعد المحاضرة قالوا لا الحين الحين الآن قلت تفضلوا يقول فجاء فجاءوني برجل أمريكي في المحاضرة في أمريكا في نص المحاضرة يقول جاءوني برجل أمريكي قلت لهم إيش عندكم قال يا شيخ علمه الشهادتين وأنطقه إياه يريد أن يسلم فقلت له أريدك أن تحدث الناس. على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله إن كان هدفك الدعوة إلى الله حسن أخلاقك معهم ابتسام دخلت في الإسلام حسن خلق أدخل جنوب أفريقيا وشرق آسيا وأوروبا إلى الإسلام كيف بحسن أخلاق المسلمين وحسن تعاملهم مع غيرهم بعض الناس على باره دام كافر ما أحسن في وجهه دام إنه كافر ما أحسن إليه دام إنه كافر ليس لهم من البر شيء من قال لك هذا لا ينهك الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم كافر وتبرهوا أن تبروهم وتقصطوه إليهم إن الله يحب المقسطين الله يقول الذي ما رفع عليك السلاح ليس يقاتلك ليش تسيء إليه أحسن إليه عليك ببره والإقصاط إليه إن الله يحب المقصدين ما تدري ربما يهتدي ويدخل في دين الله فتأخذ أجرح وأجر كل من أسلم بسببه حتى لا نطل عليكم هذه اللجنة مباركة ليست لجنة لمجموعة من الأشخاص أبدا هذه اللجنة كل أهل الكويت مواطنين مؤمنين كلنا مطالبون بالتعاون واللجنة وفرت شيئا ليس لك عذر بعده كلنا ما عذر أي لغة لأي غير مسلم عندنا في الكويت ما لك حقيبة. تقول لي هندي، تقول لي تاميلي، تقول لي فلبيني، تقول لي صيني، تقول لي إنجليزي، تقول لي أي لغة عندهم حقيبة جاهزة. إشلك عذر بعدين؟ ترى ما في عذر. عندك عامل، عندك راعي، عندك هندي، عندك خادم، عندك خادمة، عندك موظف، عندك مسؤول، عندك مدير، عندك أثري. أي إنسان غير مسلم أسأل عن لغته؟ تعرف عليه واسأل عن لغته شنو لغتك؟ النغة الفلانية؟ اذهب إلى اللجنة؟ أي فرع من الفروع؟ وخذ هذه الحقيبة وأعطيه لذلك الرجل فإما أن يسلم أو على الأقل يحب المسلمين أو على الأقل لا يعاديهم وأفضل شيء إما أن يحتدي فتأخذ الأجر أو تبلغ حجة الله على الناس ويكون لك عذر عند الله يوم القيامة يا رب أنا الذي عليه سويته أسلم الناس ما أسلم هذا مشغلي الناس ولا لما احتدوا هذا مو أمري هذا أمر الله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء لكن أنا علي التبليغ أنا علي البلاغ أنا علي التذكير إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة أهديين وأن يهدي بنا وأن من المصلحين الدعاة لله وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه